ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم Amen. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك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 و بصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة ربي هي دارنا يا رب العالمين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 واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك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 فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الوصف اللهم اعنا على بر والدينا اللهم واجعلنا باردين فيما واصلين لهما اللهم اعنا هما دائما وابدا والدعاء لهما في حياتهما ومماتهما اللهم أعطِ لهما كلامنا واخفض لهما جناحنا يا رب العالمين اللهم وجعلنا لوالدي هينين لينين سمحين حبيبين يا رب العالمين اللهم ومن ما مات منهما فاجعل قبره روضة من رياض الجنة وامزه بالرحم وأمده بالروح والريحان والنور والإيمان يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين اللهم يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب اغفر اللهم لموتانا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 ورحمن الله هم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناح للو التراب وحدنا ملايا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إلهنا إلهنا إلهنا كم مرة عاهدناك على التوبة ونكثناها وكم مرة تبنا إليك فانقلبنا عنها إلهنا إلهنا ما أعطيتك